أهلاً الله رجل الشريكة أشهد أن محمد عبد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإسلامية هذا الدرس في صحيحة إلى المسلمين وعلى الله تعالى في دب ماذا يقوله ماذا يجعوه وماذا يجعوه من الأذكار الحارة ومعلوم أنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجة في الصباح والمساء في الخل البيت في الخل في الخل المسجن وزوج منه كذلك في الاصفار تدق قام الصلاه في العالمين اذا اراد اليوم يستيقظ من نومه من اراد ان يكتب فيذكر ان الله خير المذكرات فيحفظ على الذكرى التي وارده وقد واليدال الضعيف وما داعي أن يتعبد بالله من الضعيف من الضعيف وهذا يبقى استمرت التوحيد توحيد الله عز وجل وفرق من العبوبية وحبوبية والروهين وكون كانت تظهر الله فالله وحاجة محت عند هذا الدعاء فإنك تجعله سميعاً قريباً مجيباً قوياً قبيراً وأنت الضعيف على المهددات فأقول حدنا لا يعني أبن الله هو ليس أبن الله أنا أقول أنا سليمان بن بلاد عن ربيعة ابن عبد الرمان هو ربيعة الرواد المعروف بربيعة بن فروق وبيعتباء الشيخ عبد الملك عبد الملك بسعيد عبد الحميد قروا عن أبي حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عبدكم نسجدا فليقل اللهم افتحني أخوات رفض لأنك مقبل على الله وارد على أحب البقائك حق بالله من الله المساجد وأرضى إليه من الأصراق الأصراق لأنهم الحلم الإعراق والغفلة والحرف الكاذب والفاتر والحرف الكثير من الله ويمن الإنسان أن يحفظ ظالمين أحفظ, أحفظ عمانكم لا تجعل يمين دائماً في البيع والشراء ولو كنت صادقة ولو كنت صادقة فالأيمان وغفقة من السياة وغفقة من بركة أما المساجد تريدون الله ويوتو على الصلاة والخشوة والسجود وغفوة والبكاء يخرج من العلماء من الفقهاء يخرج منها العبالي والساكي يخرج منها المجاهدون يخرج منها الصوام والغارة يخرج منها الصلاح كم خرجت المسيح كم خرجت بي اختلاع زوجان من صلحين وفضلين وعالمين ونابهين خاشعين سادسين تالين فتح البلاد فتح الأنصار من بيت الله خرجوا وأنت داخل الناسك أنت قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنت خارج الله عليه وسلم يحسنك صلى الله من فضل الله أفكر الله كثيرا إلى خرجك فأنت مقبل على اجهرتك على بيتك وشراتك رسول الله و الله صلى الله عليه وسلم الرسول التي هي قيام الناس تحتاجها من أجل تحتاجها في أهلك و أولادك و من أجل الأرزاء فالنسبة الله و تعليه و رحمه و ليس باباً أحداً أجوالك كثيرة أجوار رحمة الله كثيرة و لم يقرنوا بك الأول وإذا خرج فليقول الله إِنْ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَقَدْشَ أَضْوَامِنَا سَأْلَكُمْ لِأْبَوَابِ فَضْلِكَ ماذا؟ إنه أبوال العمام الصلاة باب من أبوال الله الصيام باب من أبوال باب من أبوال باب من الصدق مع الله بابه لأنه بابه رحمه فبابه رحمه كثيرا على رسيه التوحي تحقيق التوحي فلن ينجلوا خالصا وما أمروا إلا لي عبد الله مخصوصاً لو فيناهم الفاء ويطموا الصلاة ويطلوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحكم المسجد سواء رجل أو مراحبا إنه قال أحدكم ولم ليه؟ لهي تري الأغللين الأغللين لدخل أحدكم هزة كان رجلا أو مراحبا وجدتكم برجل اليومنا قبل اليسر وإذا خرع عليهم فليبتج اليسر أولا لا اخلقش اليوم لتوما اليسر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على العلية وبعدين قلوم برائدة لابس نمس اليومنا والآن أول شيء يخلع رجل يسعى أمنا على يومنا يخلع تباها تباها ويخلع اليومنا اللي بيحصل بيجي واحد من الشباب بيخلع اليومنا عشان يدخل اليوم وانت واب خرج راعي هذا هتخرج من يصر خلاك الهو وبعد يانا تخرج الهو انت خلت الحباب فقال وانت هذا والت خرج فتراعه فهذا الدكتر حكمه الاستحباب اللهم ابتح ليه وإذا خرج بالله الله إني أسألك من والذي باستحضره ان تسميع في يد لا صحيح اسم الله والصلاه الصحيح روعت تسميات وفيه الصلاه على النبي رسول الله كامل اللهم احيه ورحمهك اللهم ويدخل خرج نقول اللهم ينسلك فضلك اذا عملنا واخرج بعده امك في الذكر هذا مستحب او مستحب خالص طب كيفه اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ببره الله عليه محمد اللهم تكرمه اللهم يسر لي فضلك خلاص تسمي اي الدخول تسمي المخارج دو بسك تريد أني تكون من الذكرين والله كثيرا من الذكران حافظ على أفكار الصلاة والسلام حافظ على دعاء سوى ما عن النبي عليه الصلاة ليس فيه المعاني التي تجدها في حريف النجام والسلام. ليس فيه البلغة والجزاء الذي في حديث رباعيه على سلسله كان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال عائشه كان يحب من الدعاء اجماعا اجماعا فتنبطيت على النسخه cosidd اللي هي من وشمال ما ما بيحصل لك الفائده كما هي في الدعاء الماثور على النبي عليه الصلاه والسلام وان كان دعاء بخيري الدنيا والakhir حس بيجتهد جلس لكن تعلم المقرور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحرى في دعائك السجعة كثير من الذين أطمون الدعاء يتحرون السجعة في الدعاء اتفاق أواخل الدعاء إذا كان هذا أستجع في الحديث والدعاء المأثور لباس فقور النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إلا أنه يمكن لعينه لأنه يخشى على نفسه لا تشوى اللهم إلا أنه هؤلاء الأربع ما باس لكن إنت من نفسك تشتهل وتنشي أدعية مسيحة وتتحرر ربما يكون رجل في القنوط ساعد ربما يدعون وهذا ورد هذا على نبي عليه الصلاة سالوا وما الدين التغلب في الجراح وهل يناسب التغلب على التغلب الاصطر هل يناسب أن تتغلب في جوالك ينبغي ان بين ان الاظهار الضعف والمشكله والتغلب فعلا لا تتحرر او في الجراح لم يكن نريد ان اصل سلامه في الجراح ان ندعم بما تكنس ان قام لن لكن بعض يقول لك لو ما فعلناش الناس ما يلغبوش الناس مش شجل الناس مش هيرغبو مش شجل وراء لا عليك بس كل في سنة النبي على اسم السلام البركة في سنة النبي عليه الصلاة إذن كان حديث عن القرآن حديث من الصلاة عن أبي حمايدة أو عن أبي حسين حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دخل عليكم من هل بسجد المسجد فلدي له حكم من المسائل معنا طيب المسجد ده اللي هنا فيه المسجد اللي جنبه يزق قال المسجد اللي جنبه يزق المسجد المجاور او المسجد خالص يزق قال هو برضو التداخل ده وانت داخل مسجد الحرام ما تجيبش المايه لك ايديا يقولوا يعني زيادة عشان بالكاميرا دول داخل مسجد النبي عليه الصلاه نفس ده باين ان الدعوه كلها عشانك يا المسجد بس دون مسجد الحرام دول مسجد نبوي لا كل المساجد هخرج باليمين هخرج بالاسلام تخلع داعلك أولا تخلع في اليسرى هرقس أولا نصداد اسم يولا تقول تصوّع النبي على صوت الله وبعدها تقول الله افتح لي يا بابرة كده بخده طيب واحد جهي مني على دوع الجهو حريون أن يوضع وحريون أن يفتح جوة يا بابرة بقى اللي تلك الصلاة بخدش مسئل صابر البيت واحد من صابر البيت ها الصلاه في الفرد هو الصلاه المسائل بيطول الشيخ ابو معتز الله تقدم خلاص الهوموزا باصل ال الوحدات الثانيه صلاه يعني صور عيب طبي طب والمسك الثاني بيتطول قريب وتتحمل نفسك ليه صلاه الجماعه صلاه الجماعه افضل من صلاه في سبعين وعشرين أو مخزن وعشرين وعشرين وعشرين الدرجة كما بين السماء والسماء بين كل درجة مئة ثانية بين كل درجة وأخرى مئة ثانية طيب انت دور سبحان الله شوف أول ما تدخل أول ما تدخل هبان بسم الله لو قلت على الله لا حولك لا قوتك إلا الدعاء سوء طهر الله طهر وانت خارج بسم الله وكفى الله لا حول ولا قوه الا بالله وانت خارج من البيت شوف اول شيء طهر طيب اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل او الضيق او الظلم او الهلك او الجهل علي اللهم اعوذ مش زي كان كده اللي انت بتحصن نفسك طب انت ماشي للمسجد اللهم ما اجعلني من الالمين نور من نور عن يمين نور عن يسار نور من فوق نور من داخل نور اجعلني نور اجعلني نور اجعل في نور اجعل بي نور شو بتعرضه فتدخل مزق يأتي الدعاء الله مفتح لي ايه ولا بابه شبه فضل الله عليك عظيم ازاي ورحماته متتابعة علي أبواب كثيرة تعالوا في أبواب الرحمن لكي تنهيك فتكون من المرحومين لا من المظرودين نعم أبواب الرحمن اللهم افتح لي أبواب فهو بيكرر كل مداخ المسجد من جول الدعاة حري ميون يطرق البال أن وقال ربكم جوارحي فاستجبوا ولكن مشكله جديده ان نحن نقول الدعاء على رضا الله انا سبيل العاده غريبا وان الله امرا امريا على المثال يذهب بدون تضجر الى القدير ومن دنا اجر هذا الدعاء في التضرع دي بالحديث الاخر ان الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب ساهل راحل إذا ما انتش لم تنال بركه هذا الضحى دروب طب انت بتقضي الدرسه بس ما انتش منتدرس لا تنال الاجر والثواب الا بالتدبر ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أنطى السمع وهو شهيد وشهيد يعني حار يعني قلب حار فالآن هذه قاعدة كون الألعية قاعدة كون الألعية نشهده عادة ماسك يكون الألعية لا بد من فضول القلب أما أنت يتابع الله وإنت غافي اسمح لسانك بتحبق احنا مش عايزين لسان يتحبق بس احنا عايزين تطبق اللسان مع الخالق تطبق اللسان مع الخالق لكي يشوي ويبق وتتحصن بالاذاية ربا رجب يتحبق لسانك لكن قلبه ساحي لا ربما لا تنفعه الالكار نفعل التأمى الكريمة إنما متى تنفعه لنفعل التأمى الكريمة إذا اعتقدت بواحد اعتقدت أنها فعلة نافعة وأنه نحصل فيها طبعا حضور قلبك يطبط ذكر النساء بعد ذكر القلب معلال يقول فليقول اللهم افتح لي ها ولا يقول لأنا بأس ليه ولا بأس لأي تطاعد بالإنم هناك تطاعد بالإحراء هذا من الإحراء الله في تحريع أبوات ورحمة وكل واحد يجعل الناس فهذا المطاعد والأرض والأصل علينا توقفين معلم؟ إلا ما تنقررون تكون هناك دعوات من هناك يعمل الله أقول لنا بالنسبة لأسلافنا في حبيرنا وقدمت أقدامنا وصلنا على القناة الكافرين هم هنا في ذكر الأمر الله مبتع لي أبوابه ورحمته معنا؟ طيب أنت أشتركوا الآن الحديثي اللهم هم يا ربي عبد. ابن عبدك, ابن عبدك. ابن عبدك. لما تأتي الرأة كل هذا اللهم إني هم أني عمده بنته ألوكك وماذا؟ طيب هنا لا يقصها قَالَ فَيَمْرَ اللَّهُمَّ التَّحْمِينَ أَمْوَابَ وَرَحْمَاتِكَ الدعاء معناها سؤال الأدنى للأعلى الدعاء سؤال الأدنى إيه؟ للأعلى. طلب الأدنى إيه؟ من الأعلى معنا؟ فالطلب طلب النتي من نتيه؟ اه؟ اجتماع طلب الأعلى يا من... بالادنى بالادنى قام على مزايا فلولا ما مخله حاجه اقول لك الجواد يعض على ايه فهو في الادنى من الاعرف تربي يند لو سمحت تعمل كده الانتماء لو سمحت تزيد كده لو سمحت تكمل الاندماج هو كل غير محمود وانت غير مامور ها طيب الطائ الامر ده امر الاعلى في الدنيا طائ الاعلى في اسمه اخر اما المالك يطلب من واحد من مملوكه اسمه اخر ايش على كيف ايش هو كيف ده على طريق الفلاني هذا اسمه آثواب ثواب اذا معنى دعاء وايه الدعاء طيب دعاء الله سبحانه الله سؤال الابن ربنا توكلنا الى منزل الله معنى ربنا ولك الحمد على رسول محمد صلى الله سؤال الابن مش امر معنى بيقول افتح لي عشان الفاسعون يقول ده ليه؟ لأن السائل هو أدن والمسؤول هو أعلى وليس أذني لعطياً وليس استعادني لعامدان معناه؟ طيب فليأطل فليأطل ليس هو على سبيل الاستهباب والله الله الاستهباب اللهم انتقل اللهم ديوانك في الله يعني اسالهك بكل الاسئله مش باسم واحد لان اليمينها دي اللهم اصلح الله بعدني جات المين المين دي علامه الجمع في الاخر جميع الاسماء الله جميع في الله حسره جمله اللهم افتح لي ابواب طب هو جال التحليم الله هو الفتاح العالم ويفتح الله للناس يعني رحمة فلا منسك كذا وعجال قال من رحمة ولا قال رحمة مين رحمة بعدين بعدين لك. يعني رحمات كثيرة كثيرة جدا جدا, جدا لا يحسايا بالضغط لا يعلم عدد حكا ما يفتح لنا للناس ايه؟ ايه ما حمد لله رب العالمين انكبر على التعظيم والتفخيم على إن ايه؟ ان الرحمن بطيء طريقه لا ايه؟ ان الرحمن يذكر كل مش ينوالبن على المسجد يقول لك ايه بيطلب فيها الهه همه وكان عمر المخطط بالأبي اللي كان مدري الأبي اللي كانوا بيوتهم بيوتهم الله فيها كده تخويف ونعيش مقارنة رأس الله اشتخال هذا اي نحن بيوتهم انها بيوت الله بيوت فيها الأمن فيها الأمن فيها السكينة فيها الضمانينة فيها البركة فيها الخير فيها, فيها لماذا نحن نتعجز من البيت لماذا نتعجز من البيت؟ الله ما. ما خرج مننا إلى البلد ما مننا إلى الفير تعوكم ممن يأتي بأفكارها فيها هلوه وأنها هذا مضى آخر لم يتحملوها أما بيقول الله بريحة, بريحة. يكون الدنس من كل عيد ولا يأتيها مصر زل الله أحب الأماكن أحب البلدان إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق شوف قال الجنة في الأسواق يبيض الشيطان ويفرخ ولذلك لا تكون أول مليدة من السود لا تكون أول مليدة من إيه؟ إلى السود لأن الابتداء هذا فيه استحوذنا الشيطان صحيح لا. لكن كن أول يدخل من يدخل في الله من جاء في الساعة تولي مقرب رجل صحيح من نفسك في الآخرة فنفسك ومن نفسك في الدنيا فألطيها بين عائلين قل قل كذلك مش عايزة مين لأنها جيفة, جيفة. معنا إذا من الغرف رفيهم ناسبا ناسبا تاما أن تقول هذا العقدة بخبت وأن تقول إذا خرجت الله أسألك من فضلك وبعدما تقول من فضلك فيعترف أنك ضائف ما بتربح ألف جنيه مليون من ولا بحصفك ولا بأنك أهلاك ولا بأنك لك السلطة مئة سنة ولا خمسين سنة فأنا رجل ده السلطة يعني بيعنا وشرينا في العالم بيعنا وشرينا وبعدها نهاية الدنيا دي ما نعيش نهاية لو تقل فيها الربوح في ألبسوك ما تقصب إلى نهاية يعني كلما تخف رقبتك في مشروع في المشروع, المشروع داختك في مشروع ثانية والشركة فيه تاخدك في لشركة ثانية والثانية الثالثة والثالثة والثالثة ولسنا نحنل شيئا حده الله ولكن هل تصدق قصدق لا لا تنشئي منه الله وعن بيوت الله وعن حواطف الأل وهذا خلاص يقول الله أم إله سأله دليل إيه بحي لأنه شاء الله لكن وقوين ولا يدل على أنه يفعليك فقير ميفضل. مش بفضل كثيرا قل بفضل الله أقول رحمته فبذلك فليفرح وخير من الجميع قل إِنَّ الفضل ببنية الله نعم وذلي مقدر إِنَّا الرزق لا يتبع ابن آدم كما يتبعه أجانب ما لو واحد كان لديه رزق مثلا في المنوفين جاء سيك الفقوهات جديدة ما بيجي له رزق إلا بيقعد إلاك المنزل بيقعد إلاك ويخليه ولا بيروح معه يتبعه ولا يتبعه؟ طب يتبعه إن الرزق يتبع ابن آدم كما يتبعه أجانب كما يتبعه أجهد قد ينتقل من طور الجنين إلى طور الحياة يتبعه ورزقه ورزقه ورزقه يتبعه تنخلص الرضاعة وانتقل من الله للأكل والطعام يتبعه ألا ما يتبعه يتبعه إن الفضل الله يؤسى وإن الفضل الله والله من فضل الله. الحاضر سبحان الله واه يا رب فليس من كذبك ولا من تجابك ولا بنتائك فكم من يرزق ولا ما يرزق وكم من مجنون يرزق صح وكم من عاقل نبي يرزق مكثر عليه ما بيحصل المهم قال ويدا خالصا تياكل اللهم ما نسالك من خوبك قال قام المصير سمعت يا يحيى يا يحيى ماذا تقول لي في اول اسناد يقول كثرت هذا الحديث في كتاب سليمان النبيل طلب الغني ان يحيى يعني على الشكل فلا حدث الحمد بن عمر و بكرار اسم الان؟ ببكر فلا حدثنا يبيش المتفضل فلا حدثنا ايه؟ كمار بن عوازين عن ربيع بن فري عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيدة بن سوين الأنصار عن أبي حميد أو عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن لا مستحباه تحية المسجد بوكعة قيمة وكرامت الجلوس قبل صلاتهما فأنها مصروعة في جميع الأوقات تحية المسجد مستحفة سنة مؤكدة لا تتعامل ومجحة فإنك تمتفل أمر النبي على الصلاة إذا صليت تحية المسجد إذا دخل عبد المسجد فلا يصلس حتى يصني رتعة حتى يصني رتعتين كأن بالمسجد أحكامك ليست كأحكام بيوت الناس بيوت الناس لها أحكام صح ولها طوال لها تجيب انت لأهما تطلق لبيوت أول شيء تطلق صح وأحيانا جلس صح وهيبطبها في الجنس تحرقها صح؟ ماذا تبع صح؟ بعض الناس يقول بس ما كنتش متابعة بس ما كنتش متابعة ماذا تبعين؟ كان مروح بحدة كافية وبعدين ما جاءت الأول يعمل التاني؟ جاءت بالتاني يعمل التاني؟ مش مولي سيدان شبابا طار لابعضو على الطول طار طار وكان على الخراب يا شيخ استتلم لي انا بدي استدانه ان ما جعل الاستغزال من اجل البصري عشان ما تشوفش ولا حد يشوف عشان ما تشوفش واحده مهرم على صوره مش لائقه اختك فهمت خالك عمك راقبوا انما جايين الاستدانه بصوا في ايش الاصلي تترك البث خليك على جنب يمين ولا ايه لا تقيل انا كمان لا تقول انا انا انا انت مالك انا مالك طب انا صراحه انا سعيد كانوا في بعض البزره من بالبزره صديق. صديق صديق طب انت تعرف انا مش دائر ايش اعرفت هو خايف يكون فلان بن فلان يكون حد مترقص هو خايف بضا يقول انا فلان انا صالح ابن علي بانتا لابتا لابتا هو خايف تب يقول انا لكن احنا تجبرنا ايه لا واحد مستعمل ما بيش مش يقول صالح محمد علي حمود احمد سعيد ايه يا المقصود منها أنت لما تدخل بيت الناس تدخل بالصفر الجولي صحيح؟ مفتاح, مفتاح. طيب إنت الآن لو أنت مراضلة عايز تدخل منصورة بلك بس لصفر مقفول الصفر الجولي مقفول إذن في أحكام لبيوت الناس الباب أو يبقى الناس له أحكام من أول هذه الأحكام من الأوائل هذه الحكامة الصلاة و رجعاته تحييه تليسي تحييه تدخل على الناس تحييه كذلك إذا دخلت أي مسجد سواء كان هذه المسافق أو كان البيت الحرام أو كان المسجد اللبوي إذا أن يمسكنا في المسجد الحرام إذا أنت دخل تريد دعوها ولو يكن في وقت الصلاه فولو تدخل العمره والصلاه قيمه الترتيب والصلاه لما خلصنا شد قوم تقوم, تقوم بالوضاء الوضاء بالعمره لكن انت اول ما دخلت كده مش هتدني هتبدا ايه يتوضا في العمره تبدا الطواف تحيه البيت ما يكون هذا حديثا صحيحا لكنها شبه ضعيفه قائدة مفقيم ومش مسألة كلما تخذت طغط لا تحيي المسجد لا المقصود توافق إلى عمره توافق الدول. طيب انت لم ترد ان تفعل وضع عمره ستجلس في المسجد الحرام تصلى ركعتين ثم تجلس ثم تجلس ثم تجلس بقى مستحبات تحيي الديان المسجد بكام ركعة وكراها في الجلوس ايه ربنا صلاة وانها مشروعة في جميع الأوقات يا عبي فتقول شئ فوق نائم لن في حياة مسجد لو انت قضي للمغرب ومشارك المسجد صلاة تحيي الديان معناه لأن الصلاة في حياة من الصلوات لوات الأسماع والصواب ذلك الاسباب راجح انها تصور ولو في وقت الكره قال لنا حدثنا عبد الله بن زهره بن عمرو الطعالبي بن سعيد بجميع البغداديين راجح قال حدثنا مالك ابن انس ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى تلقى على مالك على عامر بن ا ابن زبير انا عمرو بن خليل بن عن ابي تفادده وهو الحارث بن العبيد ثالث الرسل الله بالمعصوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فالمس فريا قبل ان يجلس طيب قال الحمد لله قال عبد الله بكر بن ابي شيده فلو حدثنا حسيب بن علي عن زهير فلو حدثني عمرو بن يحيى الانصاري فلو عن عمرو بن حسيب عن جلب الله وسلم فدخلت المسجد ووجدت قيس بن وليد يتكلم بين ظهرى ميت الناس فجلسوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حتى يا إخواني إذا دخل الرجل والقطير ويخطب فيصنع الأعداء واليخاف في التهمة ثم يشلس بعض الناس إذا كان خطير يخطب يشلس وإذا جمس يسترع بين خطبتين يكون يصنع الأعداء وهذا من الصحيح ومن الاخطاء التي أقع فيها المصدر إذا دخل الإسان والمؤذن يؤذن بالجمعة والخطيب على المنبالي فلا يقف ينتظر ان المؤذن ينتهي من الأذان إنه من شرب بتحية المسجد أولى فيه. فإذا انتهى من الأذان كان انتهى من انتهى يستمع أفضل قال ما منعك أن ترك على الكعبين قبل أنت خمسة فلما قلت يا رسول الله أرأيتك كجالسين الناس الجرسي و دخل على حدود مصر فلا يغمس حتى يقطع راسه القدر ليس الواحد ان دخل مثلا فنحضر بيه يصورك حتى بسبب الصوت اللي الموجود يا اخي الصوت ده عامل غلايه على الصوت تمام شيء بيظهر با يتهمم مكان كنت فيه تشويش اطار خلاص داير مضلل الخطوه الثانيه الصدر والركعتين ولا كان مشوش على الصوت والله انا ما بقدرش حتى لو بقدر خير لانه بيزيد نفس والصلاه الركعتين نعمل ايه بجهه وليس عليه حضره اللي هو إنه ها غير غير بس في جمعت entendeu أه... يعني اثنين ثلاثه ها والصلاه دي لكن افضل تعمل ركعتين وخلاص ما عن الوسط وما ينقص انما الفرض والصلاه وانت بتحسب ربع دينار في الفاضل صح؟, صح وفي الميزان صح وعشان تتفع فيه فمجينا ندخل يومسلحات زيت الله قد هكذا يمكنك شبه أن نخذ المسلحة تخليه ندفع هل تعلم أن يستهربوا للسلم قال ما منعك أن تلتعرك عنه قبل أن قال فكرت ورسول الله وضعيته مجالساً والناس في جلوس قال إذا المسجد فلا يجلس حتى يمتع وكعب فلحدثنا أحمد المجوّد الحنفي أبعا فلحدثنا أعوالي الله الأشبعي عن شفيان المحارب بإتصار عن جلو بن عبد الله فقد كان نبيه على النبي عليه السلام دين منهم كان نبيه على النبي عليه السلام دين يعني نبي عليه السلام كانت حنفي شديد أخي هذا السلام فقضان يعني أخذ منه مثلا مئة أعطانه مئة وخمسة. لكن الخمسين بمشروطة ولا غير مشروطة غير مشروطة لما يجب أن منك خممئة يجب أن تردها مئة وخمسين دي. هتردها ولا لا تشعطيها إذن دائمك عينه ربين فهم؟ وهتقولك انا اشتري سياره هيقول لك طريقك ادفع تكلفه مقدم 50 طبق من حقنا 70 والجزء الثاني ريبو ريبو موجود ريبو موجود كده كده بال يعني الباقي او في الصحيح بقى اقول له ايه بيقول له العربيه دي راس مالك نقض ب انت تدفع 20 وتاخد رخصه السنه خلص هتاخد الرصيد تدفع 20 على الفاصله بقى تجيب ميزانيه ده حقك تصيد بقى تقصد ايه تنسى وما تشتريش من ميزانيه ما تروحش بقى المعارض, المعارض المعارض المعارض وكل المعارض متورطه مع البيض. شيء يتم عملها بيتي ما تقولش أنا ما شفتش مدوه البنك مدوه البنك يا البنك يجال سمعه الدفتر وشارعه كاتب كده إعلاني انا بتعامل مع بنك الطاهرة وبنك دبي وبنك الفياس وبنك, وبنك مش عارف ايه وبنك مش عارف ايه وبنك مش عارف ايه طب هو البنك يمرك السيد العصر طب هو البنك بيستعليفها كده, كده. وبيأخذ بالزيادة مين؟ اسمه محطوط الفلوس في يدك بيعطيها لصاحب المغزى والاسم اللي هو شرانق السيجار هو مش شرانق السيجار هو سلم هات بن على البلاده نشوف الله Hi! انا عندي اني اني يبقى غريب على كده عشان كده هو كده بيقول ما بدل ما تقول للناس اللي هيقول ايه تقول وتقصد بكده ونقصد بكده وكمان ما تدخلش نفسك في ده وهيجيبوا لك الناس العصر في العصر الغث بيبقوا في المان عايزين صور بيوع ازاي ويلقيوها الناس انت منين عرفت انت نفسك انت نفسك منين عرفت الطريقه دي الطريقة لديك تحتية منين عربتها اه منين عربتها اول من حدثك في حديث في اية أوه. الناس المعاصرون السجار المعاصرون الحزابات والمارديات يبقى اللي اخترعوا طرق فانتا ليش تكاجزك انتا قول له الشباب طريق فاقصد بكذا ونقر بكذا بس فاقصد انت بتقيم ايه بتلفينها لايه لابتب عليك وايه ده هي نقضة حصبتلك 200 جنيه من كل متر طب وليه كده ثم تحسينها نقض كده طب يمكن حضرتك كده اسم حضرتك ايه اسم حضرتك الان قوله نقض كده السبعين وتقصد بمتر راح يوصل انت على كل ممتر امتر طب ديبانه بالأول هي نقل كده طب لما تعمل بالأول قالت كده هتعرف هي نقل كده صح؟ ها ها ها يتحكوا علينا ويجيبونا على العيد تانعوهم الرضا معنا بيضرب اللي يدخل الصوت ومش عايز بالحكام من ايه؟ الصوت ده بيجيله ايه؟ من هنا حين ومن هنا حين ومن هنا خطة ومن هنا طريق. جزم نقوله جيمه سوري قصدك كده ونقل الكفوره عايز يا عم التقسيط اي مقدم اقول لك انا بعمل مقدمات خلاص الباقي على سنتين نفس هتدفع مقدم يا شيخ خلاص دي اقرض مين لازم مين انا كبني رحمه امور ايه في الشنس ولا شيء ايش واحد بيقول لك انا الان اغسل السياره فاهم بالزين شرفت معنك قبل ما ياخذ قل له لصاحبك اشتري لي نقط ده يا صدق غايه العين ليه بقى استحقت الامه الهاذه بسبب من هذه الاسباب واستحقت أن تكون متأخرة بالسبب من هذا الأسباب واستحقت أن يستغيروا أعداء السبب من هذا الأسباب إذا تباعتم بالعلم واتبعتم أمان البقر وتربتم الجهد واتبعتم الزرع وضمنتم بالترمى الضينات سلط الله عليكم كلنا الماء يزوع حتى تراجعوا إيه حتى تراجعوا إيه قولوا بيه طيب تشوفوا ليه دي فيها دي. يا أمم المتحدة أغيرتين طيب أعجلكم بسهروا بس بصف شوية ما ندرس المسألة يا حيف الناس أغيرتين بسهروا بس شوية بس ما تشوفوا المسألة وبعدها تبدأ فرانسة وأمريكا وبعدها أمريكا تسلم القيادة لحيف الناس أمس أقتد حظم المجلس للفقارين بيقول له قد خيب ضمن حلف الناس طيب هو المسلم يغف الكفار اللي صار أسلامه وانده ايش السبك اه اذا تباعتم واتبعتم اذنان البقر صلت الله عليكم ذل الهان لا ينزع حتى ترجعوا حليكم فالآن بارك الله فيكم الله الدل الذي يعيش الناس هذا الدل كيف خلاص منهم خلاص منهم خلاص منهم اللي جعلتنا بصنة ولو أنهم من القراء منهم وضطة وليفتحنا عليهم حراتهم السماء والأرض ولكن يا أمم المتحدة أجل فينا يا حيف النادو المستجير بعمر عند كردته كالمستجير من الرمضاء بالنار وكذلك واليوم هم يتحكمين هم المدنيين في المدين هم وبيفكروا في روسيا وبعدين عفر فكروا في سنة ولسه يفكروا في اليمن هيعملوا ايه هندخل الزائد اذا احنا عشان امة ترجع الى الله وعشان كمال المصر والتمتين لابد من رجوع الى اما احنا ترضي بطني تعمل له كل حرام بالله والسحت بالله كذب كيف هي كل التمكين والنصر الحكام تغير طب احنا تغيرنا اه غير السلب زاد السرقه زاد حقوق الوالدين زاد صح الفواحش زاد صح فالظلم زاد فتضرع على اشد بماء تضرع على صوت ها وخذ هذا تضرع اذا نرد ايه ان الله يغير اقوام حتى يغيروا ما في ان سؤال اصلخت المجلس يقول في مكان الصلاه العمل هل يطلب حكم المسجد من الدعاء او المسجد وغيره من مدان الناس في العمل والوظيف تعارقوا وقيمة هذا المكان وخص الصلاة والجمع فيأخذ أحكام المساعدة ما يشترطس أن هذا المكان يكون فيه صلاة جمعة وما يشترطس يكون فيه اعتكاب مدان الناس تعرفوا واتفقوا قيمة بينهم وتوضعوا أن هذا محل للصلاة والجمع وما إلى ذلك والأذان ونحوها فيأخذ أحكام المسكة أخذنا لي للراضي الرحيم باباين الباب الأول ماذا تقول إذا دخلت المسكة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وابتح لأبواب الرحمن وانتخال الله صلى على محمد معنا اللهم افتح لي أبوابك اللهم افتح لي نسال اللهم اني اسالك من فضلك معنا كده طيب دعنا سبيل استحباب الباب الثاني فيه الحكم تحت لازم ولو كان الامام يخطب دخل سليق ورفض والنبي عليه الصلاه والسلام يخطب فجلس فقال قم فصلي ركعتين وأوجزين فصلى ركعتين خفيفتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الباب الذي يلي هذا إن شاء الله باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أو أول أدوم هذا إن شاء الله وعيدنا معهم في الأربعاء المقبل بإذن الله في هذا المكان إذا كنا سبحانه الله وبركاته أشتركوا في القناة